ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات من قبل بالبينات فما ذلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لي يبعث الله من بعده رسولا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 وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في ثباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد يا قوم وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَنْ يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ وَهُمْ فِي الْجَنَّةِ خَالِدُونَ